إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ ثُمَّ اسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ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 وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ فعبد التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله, فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر وتسجدون لله وتسجدون الله الذي خلقه من إِن كُنتم إياه تعبدون